اه هي الرابع بينادي والرادي اشمخ يا خي ابراهيم بدنا الأحادي شبرا وهي الرابع بينادي والرادي اشمخ يا خي ابراهيم بدنا الأحادي الماجد والفخر صايل للمبادي فارس ما يهاب رادى بفديه بعناية ترابك ارض اليمون تنبتها الاسودي على قلبي محزون وبدمي باجودي <تصفيق> ترابك ارض اليمون تنبتها الاسودي على قلبي محزون تاقب بطلع واشيل البرودي وكتب الدم النازف للقدس الحرية كفرا وهي الرابع من أبو خراني فاحت ريحي تلميسك من دم الشجعاني جفرا وهي الرابع من أبو خراني فاحت ريحي تلميسك من دم الشجعاني القراض والراد يا اخواني ردوك يد المعتاده في دقيقه وهي الرابع وتقول كتائب لجل عيونك يا قدس ما نفل عنواجب موسيقى, موسيقى, موسيقى وهي الرابع وتقول كتائب لجل عيونك يا قدس ما نفل عنواجب يا شهادي وما نريد المناصب على درب الأشاويس من أجل الحرية راوهي الرابع كتائب منها هابرصاص العدا هيك عودناكم را وهي الرابع كتائب جناكم منها هابرصاص العدا هيك عودناكم كتائي بالأبصى عين الله ترعاكم صوت الأحرار ينادي وحدي وطنية تفرا وهي الرابع كتائب كتائب إبراهيم المغوار يقاوم ويحارب كفرائه يربيع كتائب كتائب ما اللي المغوار يقاوم ويحارب. الصكر المقدام عن عيني مش غايب أبطال كانوا سوا ما رضوا